الاسود هي قسم بالخمس والمستحقه تقسيم للخمس تقسيم للمستحقه من هنا تقسيم الخمس الذكر ذكر صاحب العلماء قد يصلي النفسيه فقسم الخمس الى اسود على الاقصى سهم الله وسهم للنبي وسهم للايمان وسهم للثمانين وفقا للمسلمين ذكر سيدنا القدس صلى الله في الشرح ان هذا محروف ومشهور والروايات عليهم التواتر اجمالا بل بالتواتر الاجمالي ان تكثر الروايات بحيث نقطع بصدور بعضها عن المقصود عليه السلام قطع بصدور بعض الروايات نتيجة كثرتها يسمونه التواتر الإجمالي قد الدعي أنه متواتر إجمالا بحيث يخطعها ويطمعن بصدورها عن المعصول عليه السلام وإن كانت بأجمعها ضعنا كله السنة كل هذا يأس لو وضعنا اليد على كل واحده في الموحدين هو واحده في السنة. ولكن إذا لاحظنا المجموع هو المجموع يحصل عندنا من قطع بسدوه عن أنا وهذا هو معنى التواتر بجانب من ناقش بسيئة بجانب إنه رفهم يدعين خليه من رفهم <تصفيق> الدعوة فتكفين الآية من الآية صرحت بأسهم سواء تمت تواتر لإجمالي الروايات أم لم يتم الآية صريحة سواء فسرنا الغنيمة الآية لما امنا غني كل شيء بخصوص غناء دار الحركه ما يراه العام او فسرناه بمطلق الفائدة لا يفرق لنا ان ان كان المراد بالغنيمه في الآية مطلق الفائدة فذنبه اشترك وإن كان المراد بالغنينة في الآية خصوص غناء دار الحرب فالآية وإن قسمت خمس غناء دار الحرب إلى ستة أقسام إلا أننا نقطع بعدم القول الفاصل أنه إذا كان خمس غناء دار الحرب وقسم ستة أقسام فخمس غيره من الموارد كالمعدين والكنز والغيس والباح المفاسر أيضا مثله من دار القول بعدم الفراث انا حكمهم حكمهم ومع ذلك نسب الخلاف الى ابن حيث ذهب الى ان السهام خمسة وليست ستة بحد في سهن الله تبارك وتعالى ومال اليه صاحب المدارك حيث ان صاحب المدارك قال لان الناس اللي قدمت صاحب المدارك شجال قال أما الآية فهي خاصة بغنائم دار الحرب وتقسيم خمس غنائم دار الحرب إلى ستة أقسام لا يعني أن خمس غير الغنائم مقسم بأستة أقسام تقولون نقطع بعد الفاس هذا القطع عهدته على قاطعه ولا يكون حجه على غيره نحن لا نقطع بغنائم هذا بالنسبه شنا للآية لأنها بالنسبة للروايات النفوضة أن أجمعها غير نقي السنة كل واحدة واحدة غير نقي السنة فكيف نعتقدون عليها إن قلت بالمجموع يحصل عندنا ياتي الكلام ضم اللا حجة مع اللا حجة لا ينتج الحجية فإنه من باق ضم الحجر إلى جنب الإنسان ضم رواية إلى مليون رواية إذا كان الجميع غير حجة النتيجة تتبع أحخص المقدمات لا يمكن أن تنتج الحجية تبني الرواية لا يمكن إعتماد إلا أيهم لا يمكن إعتماد عليها لأنها لا نقطع بعدم الفاصل هل ان شم بقى ابن من على ان خمس قصر سكت اقصر موان دليل بل دل صحيح ربعي عن ابي عبد الله عليه السلام يدل على العكس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله اذا اتاه المغنم اخذ صفوه صفوه الغميمة هي بخير الفعار هي مثلا السيفي الغنية كوايس المصفو الغنية صفو الغنية القائد يكون لك المرضع منها والصفايا وحكمه النشيط ألف دلو إذا أتى المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له لأنه القائد الأعلى الفوار مسلحا هم يقسم ما بقي خمسة أخماس بعد أخذ الصفو يقسم خمسة أخماس فيأخذه خمسة رسول <تصفيق> يقسم اربعه اخماس بين الناس كغنيمه خمس لله واربعه اخماس رمين يعطيها المقاتلين ثم يقسم الخمس الذي اخذ خمسه اخماس ماذا سته اخبار تشاهد خمسه اخماس خمس الله ويقسم الاربع الباقي على ذوي القربه واليتامى والمساكين والمسدين يعطي كل واحد منهم حقا وكذلك الامام فعلى كما فعل الرسول وكذلك الامام اخذ كما اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشيء اللي قلتها صحه المذاهب او الله او لا اقل منهم اجل التوقف لا اقل إن لم نفتي لأن الخمس على خمسة أقسان لا أقل وجود هذه الرواية يجب. التوقف سيدنا قد بالسر قال لا تصدح ددينا ولا نشان التوقف هذه الرواية أصلاها أما غيرها فلأن الآية لو سلمنا دلالتها على الحاد فإنما هي تحذف سهم الرسول أسعى الله فأخذ سهم الله عز وجل يعني الله طالب لنفسي تم قسم اربعه لخمس الوقت معناه ان رواد الاسقاط سهل لا اسقاط سهل و انتم تقوله ان السفر و سهل الله سهل الله سهل الله سهل الله سهل الله من سهن الله سهل الله سهل الله سهل الله سهل الله سهل الله سهل الله سهل الله سهل الله سهل الله سهل الله سهل الله سهل الله سهل الله سهل أقصام ولا سكت أقصام شفت من الذي ثانيا هذه الرواية لا تدل على ذلك على سقوط سهم الرسول بل أقصاها أن الرسول كان لا يأخذ سهمه الرسول في مقام الاخذ الخمس ما كان يأخذ سهمه خضما يأخذ سهم له اعام من ان يكون قد فرض الله له سهبان لكنه تنازل عن حقه او ان الله لم يفرض له selling روالة تبب دلوب الى الا عن İş الدلوب على خاص الرواية تقول المعصوم ما اخذ سهل ما اخذ سهنا من بعض ان لم يفرض له سهم اساسا في الشريعة او من بعض انه فرض له سهم لكنه تنازل عن حقه عم ذلك تعالى واضح ولذلك يقولون حكاية في الأنفس والصورة في الأصول حكاية فعل المعصوم لكن ما الوجود المعصوم فعلها فعل المعصوم يدل على أصل مشروعية لا يدل على وجود ماذا هذا مشروع ولا لم يفعل المعصوم ما أنه واجب ولا مسك الله من ما قال لم يأخذ سهمه كما يسبه إنه أول سهم ماذا لم إن يخد سهلة الله أقل إن يخد سهلة وكفاك تبهي الرسول لم يأخذ سهلة عبد الرواية يدل على الأعان يقبل على أن الرسول ما أخذ سهلة ما أخذ سهلة أعنى لكله سهلة ما أخذ سهلة فقط سهلة واتبه تحدي الاربان كرام رواية الاربان ما كنينه اينا <تصفيق> يقسم الخمس الذي اخذه خمس يأخذ خمس الله لنفسه هم يقسم الاربعة اخمس لنه يدرب اخذ خمس تعمل بل موجود يأخذ في الروائب موجود اخذ خمس الله لنفسه اخذ خمس الله لنفسه ولكن يجب ان يكون هذا هو الروايه التي يجب ان يكون هذا هو الروايه التي يجب ان يكون هذا هو الروايه التي يجب ان يكون هذا هو هذا الجواب من التي يجب محل تأمره لأنه فعل المعصوم بالعنوان الاولي لا يدل على وجود كما يقوله أنت لو رأيك المعصوم يفعل عمله هذا لا يدل على وجود فهذا يدل ولكن نقل فعل المعصوم في مقام التشريع دليل يعل يعني ما صادق الصادقاء السلام عندما ينقل فعل رسول الله هو الفعل علينا عليه وهو <تصفيق> الايمان في مقام التشريع مقام تشريع نقل فعل المعصوم في, التشريع في, في, مقام... <تصفيق> في مقام التشريع يدل في مقام تشريع الايمان عليه السلام انا صلى في مقام تشريع ينقل فعل رسول الله صلى الله عليه ان الرسول اخذ خمسه اقسام هذا دليل على ان ما صر بالشريعه هو خمسه اقسام ويضل على ذلك الرؤية وكذلك الامام اخذ كما اخذ رسول الله يعني ان هذي سيرتهم على هذا ومن ايه نستقشف الشريع الاسلامي والله عن سيرتهم باياه خل ومع الاغماد عن كل عبود ما يقول مع الاغماد عن هذا فمدمول الرواية لم يعمل به احدا حتى ابن الجنيه هذا ابن الجنيه يقول بساقط فهم الله الرواية فهم الرسول فهي معاربة بالقرآن تضرب عرب الجدام لاحظوا تضرب عرب الجدام اولاد انقائناكش في المطلب مطلب انه النقاش في المطلب مخالفة هذا القرآن من اي بالو القرآن يقول سهنا اعلم اعلم اعلم اعلم اعلم اعلم ان يسأل الله لدى الرسول ولدى القردى ورده اذا كانت هذه الرواية مخارفة للقرآن فمقتضى ذلك شميه ذلك عدم حجيتها في نفسها مشيق ايه وانه مثلا التعبير معارضة بالقرآن تجرب عرب الجهة بواية <تضعي> صحيحة في السماء بارد عن النام اليسراء في الواعي الججاج في الواعي الجهة انه هدى الى اهله فان لم في الرواية التعبير التراضيح بكبارفة إن, بكبارفة ان الذي جاء به هو اعلم به هذا الرؤية بهذا انه ما لا يعرف له وجه ولا يعرف له تفسير يرد علمه اليهم عليه السلام ويقال ان الذي جاء به عليه، فاما ان التعييز فجرى عرض عرب الجدار وعرب الجدار مخالف مخالط لنصوص الوايات تعادل الفراجيب هذا اولا دانيا بعد ان نفر ان تبقى وفيه اول من الخامس بعد ان افترض ان حكم الخامس حكم الله وكل يوم ما معهر التفاقسين يعني انه نقول هكذا اوصل التدوية الخامس في الامرال فتمن شرائية. ولكن تقسيمه وموارده ومصائفه وثبوته في موارد دون موارد استظهرنا سالقا من صحيح قبيل من زيار أنه حكم ولايتي أمره يرجع إلى ولي الأمر أصل ثبوت الخمس لا يرجع إلى ولي الأمر حكم شرعية أن موارده ومصارفه حكم ولايتي أمره يرجع إلى ولي الأمر فإذا كان الامام يقرر أن ولي الأمر ألا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فمن بعده قد أسقطوا هذا الساعة وأخذوا خمسه أسفلين فبالنتيجة تكون الرئيسة معاربة للترآن أصلا هذا الآن يقول على أصل الثلوية ولا ينافي لفتر الولاياتي الذي يطلبهم معصوم عليه السلام بعدان قالوا سهنين للإمام سهم من هنا سهن للإمام شو ترى احنا هنا ناقش الأسس ويجيب علينا نتشبعين في الفتح الشيء عندنا هناك سهنين المسألة الخمسكة السماء من نسل الإمام من نسل السادة ومن هنا ناقش بأس السادة على المعروف والمشهور أنه صادر للإمام عليه السلام ذلك دعي الإجباء عليه دعو على المعروف والمشهور من تفسيره القربى بالإمام قصر فلما تبقى القربى بأنه الإمام ومن بحكم الإمام كالصديقة الطاهرة وفي فداها صلى الله, وصلاة الله عليها أنها بفكم عليه وسلم انها لا تكون من اي سن ليصنفها وانها اولئك المعنيين وانها اولئك معصوميهم المعنيين من ذوي القرباء ونسب الخلاف الى ابن جنيد ايضا بدعوى ان المراد مطلق طراوه الرسول صلى الله عليه واله وليس <تصفيق> ما هو الدليل على أن المراد بالقربات الآية <تصفيق> الأبوة؟ يقول أحد أمره: الروايات وإن القرية في العقيدة، أما الروايات فقد ذكر بنفسه في سسرور أن الروايات كثيرة جدا وإن كانت ضعيفة السند إليها جميعها. فهي نصوص مستفيضه متظاهره وضاقا الى التسالم والاجماع وفيه الكفاءه نجولا الروايات مستفيضه ومتظاهره فانها في وضعيه الانسان يا ان تبني على مسلك السيد الساد وفي حساب الاهتمامات يا ان تبني لا على المسلك المعروف إذا يبنى على المسجد المعروف المسجد المعروف وانتلتكلم بجائما سيدي الخالي برب الشهرة برب الإجماعين كل هلها العبارة بم لا حج مع اللاحج لا ينتج الحج لأنه من باب طبع الحجر بجنب الإنسان شي فيه إن شاء الله الرواية تتلقوا مليون جواب كل واحد يعيش في السنة لما الضعيف والضعيف تجرب دايره الضعيف والضعيف دايره الضعيف تجرب سويت شيء إذا اذا علنا الناقل الاصلي ما يفيد في الروايات شيء واقف ولما تلاحظ كل روايه لمفردها راسه كثير على نفس الشيء قد تفسر انه هو مجرد ريح الاحتمالات هو ضعيف لكن توجد احتمال هو احتمال غريب يوجد احتمال ثاني هو ضعيف احتمال وهكذا تتراكم الاحتمالات. إذا تراكمت الاحتمالات، نتيجه استقراء الروايات والقراءة الحافظة بها يحصل عند الإنسان جنون أو اثنان بالصدور بالصدور بحتة. حين إذا سلكت ذاك المسلك ولا تسبقه في الأصول أيج من وإذا لم تسبقه أيج من الكلام. لا بل يمكن الاستفادة من نفس الآية المباركة. ها، مباح للتسالم والاجتماع. ما هو الاجماع التسالم التسامح؟ قام قامت الشيعة على أن الإمام له سهمون وأن المراد كلمة في القرءان الإمام عليه السلام تصالح. في ذات نقاش التسامح ما هو بل يمكن الاستفادة هذا الدليل الثالث الذي طرحه من نفس الآية المباركة بيان ذلك احتجب بيان. دقا آية المباركة الشجور أعلموا أننا غنيمتم من شيء فأن لله فمسؤول الرسول واحد ولذي القربة فالحفونا والمساكين والمساكين واحد الآية بقرينة المقابلة أن المراد بالقرب غير المراد باليتامة والمساكين أبو السديد وهل آية تقليل المقابلة وعندما أن المراد بالقرب غير أبو الآية ف... علمنا من الخارج أن المراد بالمساكين واليتامة وما استدوهن السادة أبونا من الخارج ذلك من خلال الرواية المتسرات إذاً بالنتيجة ما هو فخرين كلمة ذي إذن جاءوا المساكين من هؤلاء السبيل، مفروضا من المراد بها أولئك المراد هم لا يعني قالوا كانوا من المساكين من قرابتي هم، من قرابته إذا علمنا من الخارج أن المراد بها أولئك هم قرابتي، فما هو المراد بالقرب حينئذ؟ بقرينه المقابله يتعين أن المراد بالقرب غير ما هو مراد من هؤلاء. أوه. فحينئك إما أن نحمل ضو القربة أما أننا نحمده إما أن نحمل ضو القربة على الغني من قرابته حتى يصير فارك بينه وبين المجلة الثلاثية الجميع ذوي القربة إلا المراد يكون المجلة بالقربة الغني والمراد بالبقية الثلاثية شنو الفقير وإما نقول عن المراد ذوي القربة خصوصاً يحصل فرق بينه وبين بينها أسناح ثلاثة حمله على الغني لا يمكن باعتبار نصوص تشريع الخمس ان نصوص تشريع الخمس صرحت بانه انما ما شرع الخمس هاشم عيضا عن الزكاة بان الزكاة ايساق في ايد الناس فلذلك شرعت فبعالفمش الخمس هو ببنيهاشم ايه عندما نقول بان الخمس شرع هاشم عيضا عن الزكاة بمعلوم ان الزكاة لا تطورين بكذا انا بما بم. ان الخمس شرع بدلا عن الزكاه والمبدل لا يعطى للغني الا يرى الزكاه فكذا ما هو بدلوه بمقتضى البدليه والعرابي فثبت بذلك ان المتعين في تفسير كلمه القرده هو الإمام عليه السلام صلى الله عليه وسلم بل يمكن الاستفادة من نفس الآية المباركة نظرا إلى أن المراد باليتيم والمسكين خصوص السادة من بني هاشم دون غيرهم فإن لهم الزكاة يعني غيرهم لهم الزكاة فلأريد من ذي القربى مطلق القرابة كانت الأسهم خمسة لا ستين تداخل يا اخره ويدعي يقول المراد من ذي القرب غير اليتيم والمسكين بالسليم من الساده بمقتضى المقابله وليس هو الغني قطعاً بمقتضى وديه عن الذكاء حين حصل التفسير في الامام بطبيعه الحاضر وايد هذا الكلام المحقق غريب من المحققين بان المذكور في الايه ذي القرب بصيغه المفرد لا ضرور القرباء مجال ويه معنى انه شخص واحد مو اشخاص هي تعين حمله على, علي, علي الامام عليه الام علي الام علي السلام. علي الام. السلام ولا امامو جخص واحد دعانه اشخاص تعددين شو سوى انتقاد اذا كان المراد انهم لا يشتنعون في زمان فلا يشتنعون في زمان قدت ايما يشتنعون في زمن. كلهم موضوع شو المراد من الجنس ومن مراد من الشخص ذلك فردان طبيعة ذلك لا شخصه هو. ولا دأس به التأيدان لا حد تأيد المراد أما الاستدلاج فكل لا ذلك السيد يراد به الجنس وكله مستبيد نستبيد يعني واحد بات شوف مستبيد طبيعي مستبيد وهذا هو تمام وكيف يخفى على امثال المحقق الطائفه مثل هذا المعنى على اي حال ما ذكره سيدنا قد اسسه محل تامل باعتبار انه قرينه المقابله ذي القربى واليتامل بقرينه المقابله دليل على ان المراد ذي القربى بعده هذا صحيح لكن لا يتعين تفسيره بالإمام عليه الصلاة وذلك لأن المراد بذل قربان ونحن ننشع على الآية خمّل رواسق الفقرية ونحن ننشع على الآية مراد بذل قربان من هو قريب لذلك من فقر ذل قربانا كان قريضا له وهي الأن فقيرة يقطع وهذا في الأمر أنه كان فقيرا يقطع سهمين سهم بعنوان انه فقير سهم بعنوان انه هذا يحسن يحصلون عندنا قاعدة الاسول العناوين ظاهرة في, في ظاهرة في الموضوعية ظاهر قوله لله ظاهر قوله, لله. ظاهر قوله لله. ان الرسول من حيث هو رسول يعترفون ظاهر قوله المسكين حيث المسكين حيث المسكين مسكين يعترفون وآخر قانه ذو القربة من حيث هو في قربعة الخمس مو من حيث انه فقيرا حتى تجد في الدوافل ما قصد آخر ذو القربة من حيث انه ذو قربعة الخمس وهنا يجمع لي في داخل قسمه وهذا ذو القربة إن كان غني فأتسهل معك إن كان فقيرا قسمه وحين إذن تحصل المغايره بين رنوان ذو وبين ما بعده بحمد بالقربة على مطلق قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ربياً أم فقيراً ثلاث صلى الله عليه وسلم فإن فلأن المسوس قد دلت على أن المراد بالمسلفي وليتانا وأبناء السبيل من فسوس أقرباء لا مطلق هذا أقول مسكين فتمسكين قرابة أم ابن السبيل من حياته المسلمين السبيل أو من قرابته هذه النصوص سوية القرابة وهو ابن السبيل أبعيف تفسير تفسير الثلاثة الاصناف الباقيه بخصوص ما كان من قرابته صلى الله عليه وآله هذا التفسير إيه تعمل هذا ثانيا تقول بأن المراد بالقرباء لو كان هو الغني إذا كان مخالف لمقتدر البدلية اجلت النصوص على أن الخمس بدلا عن الزكاة والزكاة لا تغطى فالخمس لا يغطى بالفقير قول النصوص البدلية ضعيفة السنة فزيت الاعتراف منه وثانيا على فرض تمامية هذه النصوص فيكفي في البدلية أن بعض أجزاء الخمس تغطى للفقير ولا يجد بمقتدر البدلية أن يكون تمام الخمس يغطى للفقير تحديد بلا اشكال الزكاة تعطى للعاملين عليها اولا سواء كانوا فقراء او اغنياء العامل عليها ولو فقير كان فقيرا كان الغني بلا اشكال حين يديم اي مال الزكاة ان الزكاه تعطى للعاملين عليها بما هم عاملون سواء كانوا فقراء او اغنياء الخمس تعطى القريب ما هو قريب كما كان فقيرا او غنيا والبدليه لا تقتضي ان لا يعطى الخمس الا للفقراء لا يعطى الرسول ايتها بعنوان انه رسوله، لا حق تعتاء الخمس للرسول بعنوان انه رسول لا بعنوان انه فقير فذلك اعتاء القراب بعنوان انه قراب لا بعنوان انه فقير او بحل الكلام يجب ان يتحدث وهذه الثلاثة الان بصاحب العصر الراحمن له الفجار بالثلاثة الاخرى يعني سهم الله سهم النبي سهم الإمام سهم الإمام له بالعصالب سهم الرسول له بالنياه سهم الله له بالولادة وثلاثة من الأيتام والمساكين وأبناء السبيل ليشترك في الثلاثة الأخيرة الإمام يعني أن يكون إنما كان لله فللرسول وما كان للرسول فللإمام بحسب النتيجة يكون التلف ال... نصف الخمس للإمام وتلفاني الجعان إليه كما في صحيح البزنطي كما كان لله فلمن هو قال للرسول الله يعني للإمام فما كان لرسول الله فهو للإمام أيضا إما بالنيادة والولادة لا يعطى الخمس لغير المؤمن، وإن كانها شنياً إذا هاشميس من هذا، فضلا عن الكافر، ويمكن استفاده ذلك من أمرين، وإن لم يرد نص خاصاً في المقام ما تنقص ما في ذلك. الأمر الأول، التعليل الوارد في بعض نصوص منع الزكاة غير المؤمن، زكاة ما تفعل للمؤمن. كرواية يونس ابن يعقوب قال قلت يا ابن الحسن الرضا اعطي الى الذين يزعمون ان باك حي من الزكاه شيئا قال لا تعطيهم فانهم كفار مشركون زنادرها يقول سيدنا قدس سرور صحيح التعليل ورد في باب الزكاة لان التعليل الفخصص قاعد عندهم التعريب يعمل الفخصص لا تأخذ الرمان لانه حان لا يقول حامل لا تأخذ هنا يقول لا تأتها الا من الذكاة شيئا فانهم كفار مشركون زنادقة يعني مقتضى ذلك ان لا أعطينا شيئا من الذكاة وغيها ولكن الرواية ضعيفة السند جدا فلا يسلح هذا الوجب للتوير للتأييد أصلا حتى للتأييد لا يسلح هذا الوجب لأنه عدم معطائهم لأنهم كفاء أول كلام التعليد عن المنه الخصوص فلا تأكل الرمان لأنه حامض لعل المنهي عن خصوص عمره الرمان ولا دليل على أن كل حامض المنهي عنه لعل عمره الرمان لها خصوصية تختلف عن عمره الله المنهي لا تعطها الى من الزكاه شيئا لأنهم كفار مشركون زنادقه إلى آخره فالعجوه واجب يقول من الله عليه شدة على طاقتية الله عليه السلام من الكوان فالغوالي من شدة لعله يصد هذا الباب لو تسويه واجبه في إخل بعض عدقة وعنوان ربا وعنوكت عن على اي حالين وعلى ان غيرهم لا يؤثر منها الزكاة لانها الزكاة يعني مثلا العام لا يؤثر منها الزكاة وفرق الشعي الأفراب والله يخشدها لا يدل على عموم الحكم حتى لباب الخامس وعلى الحكم لباب الزكاة يدل, يدل عليه لا عموم الحكم حتى لباب الخمس يدل عليه صار هذا طيب هذا هو نفسه ثانيه ما هو العمداء جاهل العمداء ليش تذكر الأول ما تضمنت لجلة من النصوص من بدلية الخمس عن الذكاء أن الخمس بدل عن الذكاء وكما أن الذكاء اعتبر في مصرفها الإيمان فمقتدى البدلية أن يعتبر في في الذكاء يعتبر فيها الإجماء. الايمان اجماعا وانه لا يعتبر المخالف الا الحجر وكذا في ما هو بدل عنها فإن معنى البدليه ان مستحق الذكاء لو لم يكن هاشميا واستحقهم أن معنى البدلية أن من كان مستحق الذكاء لو لم يكن هاشميا وكان مستحقا للخامس لو كان هاشميا عوضا عنها واجلالا عن الأوسار فالمساله لا اشكال في هذا المساله فالحفظ الشيخ البرزالي في الحاشيه انه وقد راجعناه دعم ظله بان روايات البدل وضعيه الاسلام فماذا تقول فاجاب بأنه يمكن استفاده المقلوب مما دل على ان الله تعالى فرض للفقراء في اموال الاغنياء ما يكتفون. النصوص افعج النصوص بل على ان الله فرض للفقراء في اموال الاغنياء لا يكتفن كلقة الفقراء فبتعمل السابق كلقة الفقراء ولكن السادة وغيرهم هذا المكان يجب الله الفقراء في هذا المكان يجب ما يكون نشوف المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب هذه الرواية ان يكون هذا الخمس اعطي لهم بدلا هذا المكان يجب ان يكون هذا يجب ان ويقول ان الله اعطى الفقراء في امال الاغنياء ما يستفتد فان الفقراء عامل الساده ولا غير الساده المفروض ان غير الساده تعطو من الذكر بقي الساده يعني خارجين عن فكره التشريع خارجين عن هذه الروايه لا يمكن تصحيح دخولهم تحت هذه الروايه الا ان يرسلنا الخمس كبدل عن الذكر. الكلام الذكر لَوْعَلْمِ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ لهم لَهُمْ لَا وَكْفِيهِمْ فَزَالَهِمْ هذا التقرير محل تعملات بيان هذا هذه الروايات التي تقوله بان الله أعطى للفقراء في اموال الاغنياء ما يكتبون على فرض صفحة سمع ما تقول على للفقراء صلى الله عليه وسلم للفقراء حقا في عام الهدى ما شكت بوليه المفروض ان الله اعطى الفقراء غير السادة من شنوه من الزفاة ومنعهم من الزفاة فالمفروض ان يؤطي الفقراء السادة نصيبا اخر وان الزكاة تصبحها الزكاة وعطي الخامس اعطي الخامس اما انه اعطي بعنوان البدنية والعوضية او الكلام هذي <تصفيق> انك تجدون مش شبه الرواية تقول بان الله اعطى للفقراء حقا في اموال اغنية ورح نرى ان السؤال لا حق الان في الزكاة يقول لهم حق اخر وهو الخامس اما ذاك الحق الاخر بدن عن زكاة وعوض انا من قيمة التفيل كما هو في عرض الناحي الله الله الفقراء الفقراتي أموالاني هؤلاء لهم الزكاة ولا لهم 5 عرضا واحد من اين نستفيد عنوان العياضية البدلية معنى البدلية من نستفيد قالت ما تفيد هذه الرواية انه لابد من السادة من سهنين حقيقة حققنا لابد لهم من سهنين من غير انه لابد لهم من سهنين يكهور بدلا عن ذلك الساد هذا بدلية ما تستفاد من هذا الكلام هذا التقريب لا يفيد البدلية العربية حتى يكون الخمس بدلا عن زكاة هذا بلوث من البدلية ثم لا بد على ان البدل يأخذ جميع احكام مين ويعتبر في الايكان الفقر اللي اذا هو يفيد اكبراني لما كما هو المعروف المشهور بالفكهاء ينبغي ان يكون كدر عليك إذ العلة تشريع لهم صد الحاجة فكيف تأتاك باليحيم فلا الغني؟ فلاهم صلوا للغني وإن كان هاشميا كما لا زكاة له ويليده بعض النصوص البعليفة انت سبالله بالمعروف المشهور هو المشهور انت ما ترى وين بعدين سبالله بالعلة فالعلة غمية فالظن لا يعتمد عليه ولكن العله قطعيه اذا كانت هذه العله قطعيه القافيه فقد تكون علامه ضعيفه واذا كانت ظنيه ان الظن لا يظنون حق شيئا ثم جدس النصوص الضعيفه وما ضعيفه فما هو الدريع القافيه ها. كمان هذه المعرض غير دعوه الاجمال والتسال المقدريه فانا وجود سهم للامام عليه السلام غير دليل تساله جعل ابن السبيل المساكين واليتيم من خزوج الثلث الايه غير التساله اعتبار الفقر في السادة حكيتون مبتاجين غير التفالب مرأتون فإذا واحد ماقش في هذه التسالمات من يوم عليهم هذه التسالمات صارت من يوم اهتمة الملاجئ الأخمار فلا إلا مثلا في أزمنة الأولى مثلا وخصوصا في أزمنة أصحاب أهل الإلهام عليهم السلام لا برادة مرات لا عم لا أثر لهم en dat is ook een van de belangrijkste redenen. Ik heb het